موسوعه النابلسي ي ط ي ا وإياه ا ت للعلوم ا الاسلاميه ح ق ت ع ل م شركه ا ب ل ه د و شركه دعويه إ ا غير ربحيه ذات مضمون ا ج ت و ا ل ل ص ا ة أ ن م و س و أ ن ه م النابلسي ن ي ا ر للعلوم ن ع ا ل ت ي س ن ع م ت ع ل ي ك م لفضيله <تصفيق> الدكتور ا ح م د راتب ا ل ن ا ب ل س